يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبيت قاء مرضاة تسرون إليه بالمواد وأنا أعلم بما أخبر فيتم وما أعلنتم، ومن يفعلهم منكم فقد ضل سوا السبيل. إن يثقفكم يكون لكم أعداء ويبثون إليكم أيديهم.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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن براءة منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم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 لا إله إلا الله وليصالحين أشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه على من تبيه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فصورة ممتحنة هي صورة عظيمة كما ذكرنا هي من ضمن سلسلة التوبية الإيمانية التي يربي الله عز وجل فيها عباده المؤمنين على صفاء العقيدة وعلى وضوحها ونقائها ومن ضمن الأساسات التي تبنى عليها العقيدة هي عقيدة الولاء والبراء وهي العمود الأصيل والمقصد الأصيل من هذه الصورة من مبدئها إلى إلى منتهى والسبب نزول هذه الصورة كما ذكرونا هو قصة حاطب ابن قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه حين رأى لقائشا يخبرهم بمسيو النبي صلى الله ب النبي صلى الله عليه وسلم للمسيو إليهم فنزلت هذه الصورة معلمنا الفواد التي تتعلق بذلك ومضت علينا الآية الأولى. يا أيها الذين من لا تتخذوا عدوا وعدوكم أول أولياء تلقون إليهم بالمودة هذا وهذا إنكار من من الله سبحانه وتعالى وقد كفوا بما جاءكم من الحق كيف تفعلون ذلك لا يجوزه يخرجون الرسول وإياكم وهذا يعني إذا عذوتهم أصيلة ولذلك هجّوا النبي صلى الله عليه وسلم ولي وخرجوا وكذلك خرجوا أصحابه رضي الله تعالى عنهم يخذون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم بسبب إيمانكم بالله عز وجل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتراء مرضاتي لو كنتم فعلا تجاهدون في سبيلي وخرجتم ابتغاء مرضات الله جل وعلا فلا تفعلوا ذلك ولا تتخذوهم أولياء لأنهما يعني نقيضان لا يجتمعان لا يجتمع في قلب واحد محبة الله جل وعلا ومحبة ومولاة عدائي الله عز وجل لا يشتمعني أبدا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وهذا تحذير من الله عز وجل لعباده بأنه لا يخفى عليه من أعمالهم شيء فكما قال جل وعلا سواء منكم من من أسوى القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساري بالنهار يعني يسير في في, في يسير به هو طريقي في النهار كل هذا في علم الله عز وجل على السواء فحذر عباده بأنه لا يخفى عليه من أعمال شيء تسيرون إليهم بالمودة يعني, يعني كما فعل حاطب رضي, هو حاطب رضي الله عنه رسلهم سرا والله جل وعلا عنه مذلك وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح وبعد هذه النواهي من الله جل وعلا فقد ضل سواء السبيل فقد انحرف عن الصراط المستقيم وسواء السبيل هو التوحيد وهو الإسلام فمولاة عداء الله عز وجل تنقض يعني فمولاة عداء الله جل وعلا تضد هذا الدين وكما ذكرنا بأن حكم مولاة المسلمين للكافرين منها ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى ومنها ما هو دون ذلك كأن يكون كبيرة من من الكبائر فإن ولاهم حبا لهم ورضا لدينهم وإنشاء لما هم عليه على الدين فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وهذه ردة نعم كما فعل المنافقون نعم ويعني كما يفعل المنافقون يغيرهم أما إن ولاهم لهوا في نفسه أو حبا لجاهن لكن مع قلبه بالإسلام وإنما غلبته نفسه وهواه فهذا قد يكون كبيرة من الكبائر إن كان كارها لما هم عليه ومحبا للإسلام لكن غلبته نفسه وغلبته معصيه وغلبه هواه فهذا قد يكون كبيرة من الكبائر ثم يفصل الله سبحانه وتعالى في هذا أي يخطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسهم هنا يبين الله جل وعلا بأن عدوة الكافيين للمؤمنين عدوة متأصلة فمهما رسلتموهم ومهما طلبتم مودتهم فهم لن تنقلب عداوتهم لكم مودة أبدا لا يمكن لأنهم يتزكعون كيف أن الإسلام قوض بنيانهم وهدم مبانيهم نعم ودموا يعني يعني صروحهم فلذلك عداوتهم لهذا الدين عداوة متجلرة متصلة إيه سقفكم متى يعني إيه سقفكم متى وجدوكم نعم في أي موطن يكون لكم أعداء ويكون لكم معاداة يعني عداوتهم يكون معناه إن العداوة موجودة ومستمرة إذا إذا إذا طلبكم أن تكون لكم يدا أن تكون لكم يد عندهم فهذا فهذا لا يحصل أبداً إيش قفوك متى لقوكم في أي مكان وفي أي موطن يكون لكم أعداء والعداوة باطية ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوق وأصل بسط اليد يكون بالخير نعم بل يده ما بصوت تاني ينفق كيف أشاء أصل بسط اليد بالخير نعم لكن هؤلاء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوق مش فقط بسط اليد فقط أيضاً يعني آه يعني آه يعني آه الألسنة كما قال جل وعلا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على القيم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير إذن هؤلاء من عدواتهم للمؤمنين هم لا يألون جهدا في النيل من المؤمنين باليد وباللسان باليد بالقتل والتعذيب والتشريد والاضطهاد والتهجير وباللسان بالأذى بالقول والفعل لا تملون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى من كثيرة وإن تصبيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأموم إي أشغفكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ومع ذلك بواطنهم أعظ أشد خراباً من ظواهرهم، فالبواطن ممتلئة فالبواطن ممتلئة حقداً وحسداً وغيظاً وودوا لو تكفوا وهذه الحقيقة ولن ترض عنك اليهود ولا النصر حتى تتبع ملاتهم يعني هم لا يرضون منك فقط مجرد المتابعة أو مجرد الموالاة لا لن يرضوا عنك حتى تكون مثله، حتى تتبع ملته. ودوا لو تكفوا، صلى الله السلام واللا والعافية. وهذا هي حقيقة العداوة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا سنت، يعني لين لهم، لين لهم في القول والفعل. هم هم يودون أن تلين لهم. في في في بعض ما أنت عليه وتأخذ بما هم عليه فيلينون لك بس هي مسألة بسيطة جدا أطووا هذا الدين خلاص ي ي عنكم ويفيدون عنكم بالأ عليكم بالأموال والعتاد والنصرة يعني والمعاونة والمؤازرة كما كما تعلمون فالأحزاب تحزبوا على دين الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم من عظيم فالأحزاب دائما المقصود بذلك الأحزاب التي تحزبت على الكفر وهؤلاء يعني مجتمعون متحزبون على على على النيل من دين الله عز وجل لئن تنفعكم أوحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. إياكم أن تظنوا أن آآ آآ أنكم أو طبعاً حاطب رضي الله عنه ماذا فعل؟ وحاطب إنما فعل ما فعل حتى يحمي قرابته له له أهل وله عشيرة في وله آآ يعني آآ يعني آآ عشيرة في في قويس وليس له وليس منهم يعني وليس امرأا من صميم قريش بل كان يعني يعيش معهم فلذلك أراد أن يحمي أرحامه وأولاده نعم أن تكون له يد عليه فبين الله جل وعلا أن الأرحام والأولاد لن ينفعوا أحدا كما قال جل وعلا يوم يفض المرء من أخي وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني لذا قال جلوانا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم لن تكون معك هذه الأرحام ولا هذه الأولاد بل تحشوا يوم القيامة وحيدا ثايدا ثم تلتقي معهم بعد ذلك إما في جنان الخلد أو في غيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله إن لم, تقي إن لم تلتقي معهم في جنة الخلد لن تلتقي معهم أبدا صلى الله لنا ولكم السلامة والعافية إذن لا يجوز أبدا أن تكون الأرحام والأولاد دافعة للمخالفة أمر الله جل وعلا ومخالفة منهج الله سبحانه وتعالى وفي الحقيقة هذه فتنة عظيمة والله كما قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين أن آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فإحرغوه وقال وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجعل عظيم المال والولد قد يتسببين في فتنة المرء عن ديني ولذلك حذر الله عز وجل يا أيها الذين أن آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فإحرغوه لماذا يكونون عدوا لك من الأزواج من هنا تبعضية ليس كل الأزواج وليس كل الأولاد هناك من الأزواج والأولاد كما قال جل وعلا كما, كما بين الله سبحانه وتعالى منهم من هو قوة عينه لزوجه وأبيه وأمه إذا كان على الصلاح وبالذلك كان من دعاء عباده ورحمينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذبياتنا قوة الحيو وجعلنا للمتقين إيمان ومنهم من هو فتنة وعداوة حين يصدوه عن دين الله ويجرفوه بعيدا عن منهج الله عز وجل هنا يكون الأولاد والأزواج فتنة فتنة عظيمة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة محزنة الولد مبخلة سنبي بخل سنبي الولد مش بنا ويجبر عن الجهاد في سبيل الله وعن البذل محزنا قد يحزن إذا لم يكن على الصلاح والتقوى ولا حول ولا قوة إلا, إلا بالله الله مصلح زوجاتنا وياكم وزوجات المسلمين الله مصلح أولادنا وأولاد المسلمين وحمض بعيمي لا حول ولا قوة إلا بالله لن تنفعكم أرحامكم أو ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم ثم تشير الآية أيضا أنه أن الكافر لا تنفعه قوابات حتى لو كان قريبه نبيا من الأنبياء لن ينتفع به كافر لن ينتفع بأي قوابات حتى لو كان قريبه نبيا من أنبياء وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض هل انتفع ابنه به؟ هل انتفع بصلة بي أبدا؟ وهذا إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم أخرجه الله عز وجل من صلب كافر هل انتفع أباه به؟ لا ينتفع به ضرب الله مثلا للذين كفر مرأة الروح ومرأة الروض كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما في الدين ليس في الفراش لأنهما بغت امرأة نبي قط فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين لن تنفعكم أرحامكم ولا أودادكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير خبر يراد به التحذير احذروا احذروا بأن الله جل على بصير بكم واسم الله البصير لأن له بصرا يليق بجلاله وهو بصلكم ويراكم ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء والله بما تعملون بصير ثم يبين الله عز وجل أن المؤمن في هذه الدنيا له نسب عريق وله أسوة ضاربة وله أسوة ضاربة في أعماق التاريخ فلست وحيدا فالمؤمن ليس وحيدا وإنما له نسب عريق وله صلة بقافلة الإيمان الضيبة بجذورها في أعماق التاريخ وفي آماد التاريخ. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة الأسوة بمعنى الاقتداء والإئتمام قد كانت لكم قدرنا للتحقيق أي تحققت لكم الأسوة العظيمة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه هنا يربط الله عز وجل المؤمنين الجميع يربطهم بإمام الحنفاء صلوات الله وسلم عليه والقصة التي يلقاها المؤمنون والقصة التي تتكرر فصولها في كل زمان ومكان الحكاية واحدة لكن تختلف الأشخاص وتختلف الألوان وال وتتباين الأمكنة لكن الأمر واحد هنا يربط الله عز وجل المؤمن بسيرة إمام الحنفاء الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم صلى الله عليه كما, علم كما علمنا جميعا له خصوصية فإن الخلة لم تخبط لأحد من الأنبياء إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأبيه الخليل عليه الصلاة والإبراهيم عليه الصلاة والسلام لذا قال النبي صلى الله وسلام عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ليس لأحد من الأنبياء وهي أعلى درجات المحبة لله سبحانه وتعالى إلا لنبينا صلى الله وسلام عليه وسلم ولإبراهيم صلى الله وسلام عليه وسلم أما الخلة لنبينا فليPsانه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فديناه بآبائنا وأمناتنا وأما الخليل عليه الصلاة والسلام فهو أفضل الأمم أفضل أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فالخلة لهما وأما إبراهيم فكم ف... لأن الله جل وعلا وإبراهيم الذي وفى وفى بماذا وفى بجميع أوامر الله جل وعلا له وابتلاه الله جل وعلا فأداها على الوجه الذي أمره الله عز وجل لذا قال جل على وإذ بتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن جميعا لم يبتل بش بامتحان لم يمتحن امتحانا ولم يبتل ابتلاء إلا ووف فيه لذا قال جل على وإذ بتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن يجعلك للناس إماما قالوا من زبيتي قال لا ينالوا عمد الظالمين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذي تتعرضون له من من ال العداوة ومن الصراع مع الكفر صراع قديم تعرضت له قافلة الإيمان بقيادة خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وكان لهم قرار واحد وحاسم لا مدهنة ولا ولا مواله إلا العداوة الم المتجزرة مع الكفّي والكافيين، فاتسو بهذا واقتدوا به، قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه منذ هنا كيف يجعل القرآن الأصوات؟ يجعلها في من؟ يجعلها في إمام الحنفاء؟ فهذا منهج الله. وأما الم وأما مناهج المنافقين ومسالك المجرمين فهم يصنعون لك قدوات كاذبة من فس... من من فاسقين وفاسقات وفاجين وفاجرات ثم تلمع هذه الوجوه الفاسقة حتى تكون قدوة للناس فهذه هذه المناهج المنحرفة. ومسالك ومثالب المنافقين والمجرمين وأما منهج القرآن ومنهج الإصلاح فالقضوة في, في الأنبياء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ماذا فعلوا؟ في إبراهيم والذين معه من المؤمنين على الإيمان ممن تابعوه على الإيمان إذ قالوا لقومهم الكافرين إن براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إن براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله. نحن نتبذّر منكم ومن كفركم ومن شرككم ومن تعبدون من دون الله ومن أصنامكم وأوسانكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً الابد حتى تؤمنوا بالله وحده. الا في هذه الحالة. حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه المصارمة. وهذه المجانبة. وهذه المفاصلة. هذه مفاصلة على الدين. وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا قال لهم وفي وفي وفي مواطن أخر نعم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وقال لهم أفد لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون تصنعوا أصناما وتعبدونها من دون الله إذن هذا التأسي هذه الأصوة الضايعة بجذورها في أعماق التاريخ، وهذا هو النسب العريق الذي ينتسب له المؤمن. فالمؤمن ليس وحيدا حتى لو كان المؤمنون حتى لو كان المؤمنون قلة قل لهم نسب عريق، قافلة الرسالات والنبوات ومن معه وأتباع الأنبياء هم هؤلاء هم الأصوة وهؤلاء هم القدوة. إذا هذا التأسف أن أضطموا التأسف هذا الأصوة. وهكذا عندما تريد أن تتأسى تتأسى بأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم لكن لا تتأسى بفاجر وفاجرة لكن لا تتأسى بالفجرة أو بالفسقة أو بالمنحرفين عن دين الله عز وجل هذه زعامات فاسدة وقدوات آثمة لا يجز أبداً بها، بل تتعوّز بالله عز وجل منها وتحمد الله سبحانه وتعالى على السبت على هذا الدين. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء والبغضاء هي أشد أنواع العدا أشد أنواع العداوة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً أبداً أبداً. طالما طالما أنتم على القف ونحن على الإمام حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تتبرأوا مما أنتم عليه من الشرك وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا, لا إله أسوأ ولا رب غيره إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك آه هنا سبب نزول هذه الآية أنه كان هناك بعض المهاجرين وبعض الصحابة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 فصل في قضية الخليل عليه الصلاة والسلام هنا هنا قال إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرنا لك هنا ليست هناك أسوى في هذا لماذا؟ لأن الله بين في براء وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبيه كان حيا كان يرجو إيمانه كان يرجو أن يعود مم مما عليه من الكف إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو لله كيف تبين له بأنه عدو لله هلك كافر فترك الاستغفار لها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صلى الله عليه إذن قوله تعالى هنا إلا قول إبراهيم لأبيه الاستغفار لنا لا أصوت في هذا لماذا لأن الاستغفار إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لآبه حينما كان حيا كان يرجو إيمانا وكان يرجو أن يعود مما عليه من الكفر فلما تبين له أن عدو له هلك كفرا تفضل أمين إذن ليست هناك بصوت في هذا لذلك استفسنا الله عز وجل من الأسوة إلا قول إبراهيم لأمي لا لك وعلمته السبب في ذلك الذي بينه في براءة نوك كان كان يستغفر الله حي كان يرجو إيمانا فلما هلك كفيا تبضع منه خلاص انت اعتق انت اعتقدي ووضح لكم الأمر ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم قال استأزمت ربي أن استغفروا لأمي فلم يأذن لي واستأذنتوا أن أزور قبرها فأذن لي صلى الله عليه وسلم أنها لك تكافر وفي صيح مسلم جاء رجل محريف أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار فلما أو فلما قف دعاه النبي صلى الله وسلم عليه وسلم فقال له إن أبي وأباك في النار صلى الله عليه وسلم أن وصلتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا بها إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ثم دعا إبراهيم عليه والسلام مربنا عليك توكلنا يعني إبراهيم عليه وسلم كان يستغفر لأبيه يقول هذا الذي يملك لك الاستغفار والدعاء أما البداية وتحويل قلبك لا لا أستطيعه هذه لا لا يقدم عليها لا الأنبياء ولا الملائكة ولا أحد الهداية إنك لا تهدي تحويل القلب من من حالة إلى حالة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لذا قال له وما أملك لك من الله من شيء لا أستطيعه والواحد يستطيع إنه إنه إنه يثبت نفسه هو على على على الإيمان أو يهدي نفسه حتى يهدي غيره. أمسيلها يعني تحتاج إلى نظرة وتأمل وتدبر نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى الأرض يبتلى في زوجة وابنه يا الله وطبا. أي ابتلاء إذا هذا؟ والله العظيم ابتلاء عظيم. الزوجة كافر والولد كافر أحبنا ولا قوته إلا بالله. اللوط علي عليه الصلاة والسلام يبتلى في مؤت. إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء يبتلى في أبيه. تلآة عظيمة. صلى الله عليه وآله على أن يرحمنا وإياكم ووأن يخفوا لنا ولكم. حتى تعلم منة الله عليك حين ي حين يهبك ولدا صالحا. تعلم منة الله عليك حميدة عظيمة يدي الله نعمة عظيمة جدا لكننا من كسرت النعم لنا كاد نتأملها ولا ننظر فيها وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك طيب. المصير دعاء عظيم ربنا عليك توكلنا قدم الجواب المزول للاختصاص التوكل العبادة من أجل العبادات الطلبية والتوكل أن تكلها أن أن أن تكل أمرك وأن تنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى فهو وكيلك في كل شيء سبحانه وتعالى وبنى عليك توكلنا فالقلوب تتوكل والجوارح تعمل وبنى عليك توكلنا لا على غيرك وأغلب ما يخزل الناس من من تركهم من يعني أنهم لا يأتون بالتوكل كما أمر الله سبحانه وتعالى لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتعود بطانا الله لكن لكننا نحن نسك فيه فأدواتنا وملكاتنا, وملكاتنا كل واحد كده مش يعني كثير مننا لا يتواضع لله سبحانه وتعالى لكن يرى نفسه أنه عنده ملكات وعنده أدوات وعنده وعنده من الحزق ومن النظر نعم فيغزل أيما خزلانه والله وحين تتواضع لله جل وعلا وتتبرع من أدواتك ومن ملكاتك ومن حولك ومن قوتك يأتيك المدد ويأتيك النص ويأتيك الإعانة بنى عليك توكلنا وإليك أنابنا إنابة العودة والضجعة سواء في عودة القلوب وإينابة القلوب أو المصير لذا قال وإليك المصير والإنابة مشروع عظيم من أجل مشروعات العبد والإنابة معناه. إنابة القلب لله جل وعلا بالشوق والمحبة والرجاء وكسرة الصالحات ولذلك مشروع الإنابة ده كما كما ذكر الله جل وعلا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصبح لي في خديتي إني توبت إليك وإني من المسلمين حد الأربعين فاصل بينما قبله ليس ما بعده كالذي قبله لابد نكون عندك حد لابد نكون حد لابد نكون عندك حد فاصل إذا إذا بلغت الأربعين فهنا كثير من العلماء نو رحمه الله تعالى وغيره والسيوط رحمه الله تعالى حين بلغوا هذا السن تعبدوا لله جل وعلا وأنابوا لله عز وجل مشهور عنابا مشهور عظيم تحتاجه في كل لحظة ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير لا محالة يا أيها الإنسان إنك كادح إذا ربك كادحا فملقي وطالما أنه إليه المصير فلتعلم بأنك مسؤول وإذا علمت أنك مسؤول فلتعد للسؤال جوابا. ربنا لا تجعلنا فتنة و من دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفهم و اغفر لنا ربنا كيف, كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفهم كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفهم في حالين الحال الأول أن ينهزم المؤمنون أمام الكافرين ولا يثبتوا أمامهم فهنا يفتن الذين كفروا يفتن الكافرون بذلك لماذا؟ لأنهم يقولون لو كانوا هؤلاء على الحق لثبتوا وأين ربهم الذي ينصرهم حين ينهزم المؤمنون أمام الكافرين يكونون فتنة للذين كفروا ولذلك مجاهد رحمه الله تعالى يقول في مؤدى كلامه ربنا لا تسليتهم علينا فنكون فتنة لهم حين يكونون فوقنا وحين نكون ضعفاء أمامهم فهذا فتنة لهؤلاء الكافية ولذلك تأمل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء لم يقل لا تنهزموا لا بل قبح صورة الهزيمة بأدق تصوير فلا تولوهم الأدباء الهزيمة معناه أنك توليه ضبعك ومي ولهم يومئذ ضبوا إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما وجههن وبأس النصيب ومن السبع المبوقات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه الفراو يوم السحر لماذا كان من السبع المبوقات لأنه يثبت الكفار على على الكف والكلام ده له أبعاد أخرى. حين تبتلى ببعض الظالمه، فمجرد انتبه لهذا معنا، معنى ده مهم جدا لنا. انت رجل يعني قارئ القرآن، صلي، عابد. أتي مجرد مجفداً ان أنت، تبتلّ تلأ خفيفاً، تلأ بعد الظلمة، تطلب بعض الأذى في سبيل الله، يحدثي. يحدث شيء، يحدث انكشاف، تنكشف لك النفس التي أنت تغطيها بقشرة خارجية، فترى فيها ضحكة. فيها ضحفا ووعنا ما كنت تظنه في نفسك. الله. واين? واين القرآن? واين السنة? واين الدين? ما انا اعلم ان الطريق ده كله ابتلاءات. وكله محا. الله. وهناك من من انبياء الله جل يجلع... يعجل على نعم. ها. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين. يوسف عليه عليه الصلاة والسلام. فلا بيخاف السجن بضع سنين. مو من احنا احنا, احنا بنقرأ كل هذا. ونعلم. لكن مجرد ان واحد من مجرد ادنى قلاء فيولي الضبور. ويظهر الطحف. ويظهر الوهن. سبحان الله. هذا قد لا يكون عيبا في الماء احنا ذكرنا ان النفس مهما بلغ من تمامها وكمالها قد تصاب بلحظات ضعف ولا لا مش كده مش حاطب غادي الله وعنده حدث منه ما اي حدث اذا ما المشكلة هنا المشكلة مش انه تظهر لك لحظات ضعف لقد قد تظهر لحظات ضعف لحظات وبنا إننا نخاف أي أن يفرض علينا أو أي يضطره هو كلمة مهمن. إذن ما المشكلة؟ المشكلة إن إني أن يستبد بك هذا الشعور بالضعف وهذا الوهن فيتملكك. مش مجاورة شعور يمول بك فتستغفر والله وتتوب إليه وتعاود. أحكي لك قصة جميلة جدا. مهمة جدا أن تسمعوها الشيخ عز الدين القسام شيخ كبير هو شيخ من الشام وهاجر إلى فلسطين وكان عالما سلفيا ومكث عشرين عاما يتعلم العلم وعشرين عاما يدرس العلم الشيخ عز الدين القسام رحمة الله تعالى عليه لما هاجر الى فلسطين حدثت معركة اول معركة دخل فيها شيخ عز الدين القسام اول معركة لما دخل المعركة دي بيقول فلم تستطع قدماي حملي والحدث لي شعوب عجيب شعوب بالوهن والضحف لحول على قوات الله بالله فيقول وجدت ضحفا في نفسي عجيما فيقول فلما رجحت خلصت أستغفر الله جل وعلا وأعتزوا إليه وأقول أنا في نفسي أنا منذ عشرين عاما وأنا أدرس العلم وأنا أتعلم وعشرين عاما أخر أتعلم العلم للناس وفي أول موقع ما أعدى إلا إلا إلا أعدى إلا أعدى إلا أعدى إلا أعدى قل أخذت طوال وأعتز ولا لي وأدعو وأوناجي يقول فلما كانت المعارك الثانية يقول رحمه الله تعالى سبتني الله جل وعلا حتى خست حتى كنت واقفا أقتلوه وحدي يرحمه الله تعالى هو ذا المعنى هو هذا المعنى الذي الذي أنا محتاج والله العظيم أحتاج وأنت تحتاج الطريق واع اوع إياك أن تعتقد أن الجنة حفه الجنة بالمكاي وحفه النار بالشهوات ما هو سهل جدا حفه النار بالشهوات اي واحد لما يكون على على على على المقام الفجره والفسقه وعايشين في أمن امان لا أحد يقول لو انت تعال ولا روح ولا شيء ولا شيء امور امور امورهم تسير بس هي الدنيا هي دنيا الدنيا بتنقضي ثم انقضت تلك الأحزان وأهل ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام أيام ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون حين طرم منك ضحفا ووهنا فاستخفر الله اكتب نفسك تحتاج عندك من الآفات هناك شيء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في عندك مدخل قد يكون هوى في قلبك تصرفاتك أنت تغلفها بالدين لكنها في الحقيقة الهوى بتعادي فلانا أو تنصر فلانا للدين لا ممكن يكون لهوى بس أنت بتغلف الأمور دي بالدين فلنكشف لك ضعفك وزيفك هذه المعادن النفيسة حين تشعل بها حين تسجر وتوضع في التنور ما الذي يحدث الزهر هل يتغير حقيقته لا أما الفلس أما البهرج الذي لا حقيقة له فلنكشف ينكشف وزيفه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيح يقول تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة معادن منهم من معدنه نفيس ومنهم من معدنه فلس برش قشرة خرجية لا حقيقة له لا ثبات له تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فاقه فانتبه لذلك وعلم أن المعادن النفيسة يبكيها الله جل وعلا في الأرض الناس الآن بتخرج البتون وبتخرج النفائس من الأرض سنة الله جل وعلا الباقية فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فأمكث في الأرض كذلك ينضيب الله الحسار إذن المؤمن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر حين يكون يبدو ضعيفا أمام الكافر يبدو خائفا وجلا مرعوبا فزعا إذن يقول الكافر أين الجنة وأين الشهادة في سبيل الله أين هي حين راك فزعا ولماذا لا تكون شامخا كالطوت سبحان الله لم يأتي خباب رضي الله عنه للنبي صلوات الله وسلم عليه ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنسر لنا ألا فاهم نحن فيه والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب بلهجة الواسق صلواته ربي وسلم عليه المطمئن بالله جل وعلا ألا إن من كان قبلكم يعني انتبهوا أيها الناس اسمعوا ووعوا اسمعوا ألا إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيخض له الأخدود في الأرض يحفر له في الأرض. ثم يوضع من شر نحن بنقول الكلام ده ثم يهدع من شر في مفق في رأسه فينشر هتنشر هترجع ولا فلا يرجع فينشر ثبتنا وإياكم ما أبقى الحق. فانشر حتى يقع شقاء، ثم يمشط بأمشاط الحديد في مدون لحمه وعظمه. لا يصفر ذلك عن دينه. أبو بكر إن إن بولسي. لما زفر به هذه هؤلاء المجيمون من ال الذين كانوا يتسمون زورا بالفاطميين كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحد ظفروا بأبي بكر أن بلس العالم السني الكبير فقال له أنت الذي قلت لو كان عندي عشرة أسهم لرميتكم بسهم ورميتهم بتسعة أسهم لا قال لا قالوا ماذا قلت؟ قال قلت لو كان لي عشرة أسهم لرميتكم بتسع ورميته اليهود بسهم واحد فجاءوا برجل يهودي فأخذ يشق جلده ثم حين شق الجلد يضع يحشو يضع جبن بين حوله لا قوه الا بالله بين الجلد وبين واليهود الذي يفعل به ذلك لم يوضى بهذا فأمسك بممح وطعمه في قلبه حتى لا يفعل ذلك حتى لا يحس بيه لكن ثبت هذا الإيمان وهذا العالم الكبير حتى لقي الله سبحانه وتعالى فحسي الأسوة تلك المكايم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا هذا الحال الأول أن يكون المؤمن فتنة للذين كفروا يكون وجدا فزعا أمام الكفر يُبل الدبو والحال الثاني المعاصي التي يرتكبها المسلم حين يجيّن يكون المسلم فتنة للذين كفروا وهذا حق واقع المسلمين الآن أين الإسلام الآن في واقع المسلمين أين؟ كيف كيف يقبل الكافرون على على هذا الدين؟ هم يرون هؤلاء المسلمين فيما بينهم ظلمة يظلم بعضهم بعضا يسفك بعضهم دماء بعض لا يعظمون دينهم ولا يعظمون قرآنهم ولا يعظمون سنة نبيهم صلى الله وسلم عليه وسلم فحينئذ يكون هؤلاء فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفوا واغفر لنا ربنا رهم اغفر لنا ورحمنا بالعالمين إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا تغلب ولا تمانع وإذا كنت في جانب الله جل وعلا فلا يضام من لذى بجنابه سبحانه وتعالى إنك أنت العزيز الحكيم الحمد لله هو العالمين صلى الله عليه وسلم مبارك نبينا محمد على آله وصحابه